غير المغطوب عليهم ولا آمين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 124. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 125. ما أصابك من حسنة فمن الله 126. وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 تتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إِلَّا نَفْسَكَ وحرض المؤمنين أَسَلَّ اللَّهَ أَن يَكُفَّ ذَٰلِكَ الَّذينَ كَفَروا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 وكان الله على كل شيء مقتد وإذا حيّت بتحية فحي فحي بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حساب